واعلم ان الله شديد العقاب وقال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث مخرج في السنن المسند في اخر الزمان ايام تسمى ايام الصبر والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر واجر العامل فيها كاجر خمسين رجلا قالوا منهم يا رسول الله ومنا قال منكم هذه مع كونها تخبر عن واقع مر إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافع أجر خمسين من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس أجر خمسين من الصحابة هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهيئة قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه والمعنى أن الاكثار من العبادة في زمن الفتن يعادل الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وذلك لأن الناس في زمن الفتن يغفلون عن العبادة فحثهم صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لربه وأعلم العباد بالشرع حثهم على الاكثار من عبادة في زمن الفتن ولا ريب أن الناس في زماننا هذا أحاطت بهم الفتن من أكثرها أحاطت بهم فتن المال وفتن النساء وفتن القتل وغيرها فأما فتن القتل والهرج فإن الهدي والسنة فيها الاستمساك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين والبقاء على بيعة ولي الأمر المسلم والحرص على أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم يعني مر بنا ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة هذه فتنة من من الناس؟ حتى من طلاب العلم يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فانصرف الى قراءه القرآن أشغل نفسي بدل قراءة الصحف وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار يصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره الا الذي اعطاه للانسان فروى ابو داود في سنن له ورواه ايضا احمد الشيباني اثرا تضمن اجر خمسين امرئ من صحب احمد خيره الرحمن اسناده حسن, اسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني ان العباده وقت هرج هجره حقا الي وذاك ذو برهاني أصيك أخيراً ونفسي بتقوى الله أصيك أخيراً ونفسي بتقوى الله فقد زادت الفتن يا رفيق قدر ونحن والله أقرب إلى الساعة مما كان عليه المسلمون قبل أربعة عشر قرن حين نزل قول الله اقتربت الساعة قال الله اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فها هي العلامات تترى تطاول الحفات العراة ووسد الامر الى غير اهله ورأينا الكاسيات العاريات شربت الخمور واستحلت المعازف والقينات وانتشر الربا وتركت الصلوات فماذا ننتظر يا رفيق الدرب فماذا ننتظر يا رفيق الدرب ننتظر يا رفيق الدرب